ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي هو دون لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بَلْ هَدُوا فِي عَتُوهٍ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 فَلَمَّا رَأَوْا الزُّلْفَةَ نَسِيَ أَتُودُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَمْعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ